هنا ان ذلك التعريف مدمين على حقيقة الامام عند عدد السنة من وانه من اعتقاض وقوض وعمل ولذلك كان الذي يقاضل الامام عند وهو لذلك من كاعتقاض وقوض والشيء وعمل العبد باعتقادي وقد يحفر قول وقد اما حفر القفل في الاعتقاد فهذا لا يارد الا عن بناءة المجيئة المجانية اتباع جنب المحفر ومن يحفر كانت الواق وهو هو الذي ينزل عليهم في جار القبيلة هو الذي يقتلون فيه زاهر جاره كفر الحبيب هو أول من كان كفر إباءه وذباعه قال حيث ما كفر ما كفر أي أن الإحترام الصحيح متوتر في حديثه لأن الكفر من داء جواره وإباء إياه عن صدور قطن ما كفر قال فكر حديث فكر هذه كذلك وهو من الإعراب هو من يظهر صوره في كتب الكاميون انما اذن استكبروا واعراضوا عن الكتاب لذلك يعني إلا إن اللي جاباً عن كان عند عشرين جماعة من السُّقَه من يتكلمون في كتب السَّقَه يعْقِلون هذا القاطع من عن حُفِّ المُسَجِّد هو عارِشونه إذا أكل الرِّجَة لأن المُسَجِّد أو الرِّجَة تحدث في القول إن أخذ ذلك كما تحدث في ذات قطع وأضاف بعضهم الشَّك إذا هذا الكلام منهم مصرح لأن رواة السَّقِي ورواة الرِّجَة غير منحصرة أبداً من قوشي الاعتقاد وانما لها اجواب اخر منها قول ومنها اشار ثم قلنا ان القول من مجيئة العاطب اختلط عليهم بعض المسائين وضموا ان فيها حق وانما عداها ماصر فبداياتا ابقاء سامة وثانيا وقعوا في الجدار ومن ثلث اللي من كل المقالين والنصوص القليلة التي تكلمنا فيها عن الموضوع عدم تهديد بالصلح الكفر العقاب، ولي عدم ايضا أيضا بالصلح الكفر العبد. فضمن ان الكفر العقاب يعني انه ليس هناك مجال للكفر إلا على أساس العقاب، وأنت من تجناح لما تكلمونا عن الكفر العقابي يقصبوه الى الاقسام او الى الانواع الخامسة التي ذكرناها ويقصبوه الى كفر التصديق ثم كفر الاذاء والاشتجبار مع التصديق ثم كفر الشكل والغم ثم كفر العراج ثم كفر المصار كذلك اشتبه عليهم وعلى أهل سنة الجماعة ان العملي الى الكفر فلم يفرقوا بين الكفر العملي ولم يفرقوا بين الكفر للعمل هذه يحدث السريع عندهم اخطأوا فهم الكفر العامل فالسمة الجماعة عرضات الكفر العامل لأنه كل معصية وليس كله شعل أو قول كفر. كل معصية اطلق عليه الشارع كفرا مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها فيتختلف تماما عن جنس المتكسرات القومية أو الفعلية كذلك من ضمن الأنور التي تشتبه على قومه لا أسئلة سخنة، من قال إن هذه سمة ولا نقص في سند ما لم نفهم، لأن كلنا رحلة في الحايدة، وقلنا أن المصيبة صحيحة، وأنما خطأ جاء من سهيل تلك الحايدة، وجاء من سنديلين بها في غيض مع من الصحيح، كما فعل تماما مع أثر المعبد كشف منك، ورحنا أن فيها القاعدة يتجب بها أهل السنة والجماعة في معرض ربهم على الخوارج الذين يكسرون المسلمين بمسلط الذنوب وهنا نقول لأن يكسر مسلمنا ما لم يستحل وقلنا أن الذنوب الأهل السنة على وقسمين جنوب مستثقة و جنوب مستثقة أما الذنوب فلا يخل العبد بها من دائرة إلا أن يستحلها أو بلاد لا اما الزنود المكترة من اطوال والاسعال فمجرد ان يطلع العدل وتبطرج المشاركة الاسلام واتسلمنا جمانا في هذه المسألة بل رأينا كيف ان اختلف اكثروا من اشترك الجسود والاستشلال او الاعتقاد اكثروا من اشترك هذه الامور لتكثير ساعل الكفر من او العمل فجعلوا لا يشترك هذه الامور كما قال الثلاثين ذلك الكفر الصراح قال ذلك الكفر الصراح اي الذي يضطر الاستشلال او الجحود او غير تلك الاصاص القلبية ويحكم على الكاسب الكفري قال ذلك الكفر الصراح فذكرنا ان اجمع الصحابة انعقد على خلاف ما ذهب الي هؤلاء الوجهات فالصحابة اضطروا تاركي او تارك في الصلاح رغم انه كان يضطر بالوجود قبل لكم فاناة ميزانية لانا التفريق بين المطر الموجودها والجاح الموجودها من مهلة فروه ومساكدة ولم تنقل عن احد المنصح وكذا لم تنقل عن احد المساعدة. المساعدة تنقل المعنى ثم ثم ان اهل سمة الجماعة على عرش ما كانه المجياد يستبدلون بالسعل الظاهري على تساد المتقد الباطن فالقوى الرجل بالسعل والقول المكسر جليل على انشغال باطنه دليل على كفاد ذلك البطء وذكرنا في الاقعادة المسيحة وكفاد الهسوء الجماع والتي ترى الحظيم في كفاد المنطقات وكفاد الأطمال بأن الظاهر هو دليل الصحة على ما في البطء وكفى بذلك عنده كما قال بأنه الحاكم بإمام المؤمن وكفر الكافر أي أن الظاهر الظاهري هو الذي نترحبه إنما نسكت الحكم على كفر من منتقر بابتعاله بفعل القلب المفعل وقلنا ان هذه القائلة المتقربة بكلام العلم للقديم وفي الشبيل والجميع بل قلنا ان تلك المسألة تلك المسألة التي بموضوع حديثنا العرابة عن خكم الله لتحقيق الاراء والاهواء هي بنفسها كما اصبحت الايات كافية لخروج بخكم مقطعين على انتفاع يناد من قلبي من تعالى تلك الفعلة قال تعالى عنقرأ الانقرأ للذين هجمون انهم انهم اذن اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الضغوط وفضلوا ان يتخرجه ويريد الشيطان ايضا الله برالا بعيدا الى انقرأ تعالى او ايتم الانقرأين وفضلون عنك قبوله سوسمهم ووافطهم بالنطاق بالمجرد اعراضين عليكم كلمة في السن ان مجرد الاعراض الامال النفط بجرد اعراض كافي من رفع ايمان وسبول هذا الاعراض الخالي عن التشريع والخالي عن الحكم والخالي عن اقامة الدرك والشرط والاعوال لتمتيز هذا الحكم والخالي عن تعبيد الناس بالحديد من النار في تلك القوانين التشريع والتشريع اليوم بنتكلم عن قولي اخر كلام هؤلاء المنشياء وبداية القول خفئ هو يجري على أسول المرجاء سواء في ذلك المرجاء الفقراء أو المرجاء الجميل ثانيا بالإضافة إلى ترميز قولا خفا كذلك أساء الفنبة لذلك الخوف القول هذا القول كما يقرر أصحوي ولا يخطي العبد من الإيمان إلا بجسود ما السلوكي، فتحوي في نفسي ما دخل قل ولا يحل العرض من إيمان إلا بجسود ما السلوكي، وبدلاً منقول، فتحوي حن الله وصله يجري في باب الإيمان في عقيدة كما نبدأ على ذلك خارج التحويق يمنع العجز نفسه كما نبه على ذلك غير واحد. من اهل السنة الجماعة من المراصلين يجري على اصول من يجري على اصول مرجعات الفقار هو بنفسه هو بنفسه كما عرّح لنا بعد ذلك قال والايمان هو اقرار للنسان وتصديق للجمال واخرج العمل من تعريفه الامان وهذا التعريف من موقف بتعريف من بتعريف المرجعات الفقاء والمرجعات الغلاة ثم تفرض الجنية لقومه التنصير فقط إذن هذه اللحظة أولية أن الفحاوي رحمه الله عندما يتكلم في أبواب إمام إنما يتكلم بناء على حقيقة الإمام عند مرجعات الفقاء عند أضحاد إمام وليحليفة ومن على ألفين وقد نبع على ذلك ما كلنا أشارح الفحاوية ننسى وننبى على وقت الشيخ الجزاز في كتابة تعليقات على متنى حكيدة التحول <تصفيق> شكراك معنا كلام إن شاء الله هذه واحدة الثانية نتطبر إلى هذه المقولة ولا يفضل العبد من الإيمان إلا بجخور ما أدفله فيه أول شيء يظهر لنا عن المصحاوي حصر أبواب الكفر في إذان الواحد حصر أبواب الكفر فقط في الجخور والهذا الكلام المستقيم مع ما قررناه في الدرسين أو في الثلاث المضيح هذا الكلام واضح البطلان فنحن ذكرنا من قبل كلام الشيخ الاثنان ثانية لأن الكفر لا يصف أبدا بالجحود لأن الكفر له أبواب أخرى لأن الكفر قد يجانع الجحود الذي هو التجميل القلبي وقد يتوفر التصبيق القلبي بل قد يكون هذا التصبيق القلبي في أعلى درجاته في درجة اليتين في نصف طولين تعالى وجهدوا بيها واستيطامتها انفسهم وكما قال ابن عباس في المعطلجة ابو جريد يقينهم في قلوبهم فكلام الصحرير رحمه الله لا يجري على اصول اهل السنة والجماعة وانما يجري على اصول المرجاء سواء في يباري المرجاء باسمتين المعروفة او حتى مرجاء الفقهار وهذا الكلام نحن قصلنا برضا عليه في الجلوس الثلاثة الصباحة صلى نفسك لان نعيد منيك روز هذه واحدة الثانية ان الصحاري في مذهبه وهو مذهب مرجعه في الفقاء قلنا لا يذهب الى ما ذهب اليه المرجع اليوم منحص الكفر فقط في الاعتقار بمعنى ان كل من فعل قوت كل من فعل فعلا فعل او اتى قال خويلد المفسر لا يفسر كما هو عند مزيخ اليوم هذا كلام خاطئ وإنما الصحاوي يفرق بين أمرين بين اللازم والشر القوم اليوم جعل الجفود القلبي شرط للتشكيل أو هذا بالذئب الله نرجع إلى التفسير ونتكلم عن بعض التفسير القوم اليوم جعل الجفود القلبي أو التكديد القلبي شرط للتشكيل فلا يفسو العجز إلا أن يجحده أو, أو إلا أن تجده بقلبه أما موجيات الفقاء فليس هذا المذهب مذهبه وعنيهم بهذا القول جسان وزور كما ذكر ذلك الشترة السنية في عدة منوضع من مجموعة في مجلة السابع ففحة 229 وفي مجلة السابع عشر صفحة السابعة كذلك ذكروا المحجم في المتصر المجلة الخامس صفحة خامسة والاربعين وذكروا أحد موجيات الفقاء وهو الزبع في كتاب الحاجات الزبع في مجلة الثالث ففحة 2024 ومذهب مجيات الفقراء أن من فعل الكفرة أو من قال الكفرة يكفر فاتفقوا في ذلك مع أهل السنة والجماعة إلا أنهم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تفكيرهم لذلك الكفر فقالوا هذا القول المفسر أو الفعل المفسر جلالة وأمارة على انتفاء التصديق من قلبي فأرجعوا القضية إلى أي شيء إلى الجحود القلبي ذكر مجيات الفقراء والمتكلمون من الأشعار والمسرية وذا قال الرجل إذا قال او فعل من كفر او قال قول كفر يكفر ظاهرا وباطنا وذكر ذكر ذلك تانيه كما, كما في تلك المراجع المذكوره الا انهم قالوا في تفسير ذلك الكفر ان هذه الافعال والاحوال المكشوف علامة وأمارة ودليل على انتشار التضليل الخلبي طيب فارجعوه الى التضليل الخلبي لماذا لان الايمان عنده محسوس بالتضليل بذلك لابد بد أن يكون كل عندهم نقص في التجريف، صحيح؟ يريد أن, ي... أن يحفظه بالتعريف الإمل، ولا يشيله بذلك التعريف. فقالوا الأحافل والأقوال المكسورة هي كفر، ظاهرا وباطن، ولكنها ليست مثلك، لكنها ليست كفراً ذذاكها. هنا استقرق معان كلمة الجماعة. هل هي ليست كفراً ذذاكها؟ لأنها هي دليل على انتفاء التصريف القلبي، ولذلك كفر العبد. أما آية سمت الجماعة لا ذلك جانس. سمت الجماعة قانون. القول القول المكسر هو كفر بذاتي والفعل المكسر هو هو كفر بذاتي. سواء وجد التفصيل او لم يوجد التفصيل هو خلف ماهم في هذين النقطتين. وطبعا الرجع نقول لي أن سمت الجماعة لم تحل كل الآية وجعل بها الصيطناتها أنفسهم. فهذا يفيد وفقا لما ذهب إليه مرجاة الفقهاء لابد أن يكون هؤلاء القوم الذين حكم الله عليهم بالكفر لابد أن يكون إيمانهم أو تصديقهم القلبي لابد ان يكون منتفل صحيح؟ أما الآن صرحت ذلك أثبتت لهم التصديق القلبي بل جعلت هذا التصديق القلبي كما ارتبط اليقين ورغم ذلك أكثرهم الله عز وجل فما ذهب الفقهاء من التلازم بين المساء المكثب وانتفاء التصديق القلبي عند أهل السنة ليس بلازم. فقد يتواصر القصدية القلبي ورغم ذلك يكفر العدد ككفر إبليس وامر مشهور وككفر طرعود وكفر اليهود والنظارة فكانوا يعرفون النبي عليه السلام كما يعرفون أبنائهم معرفة يقينية كما في قصد حيالي ابن وفي فيه جسد قال هو هو هو النبي المذكور في القراء قال نعم هو هو قال ماذا أبقيت لو؟ قال عداوته ما بقي فكان يعرف ان عليه السلام معرفة كم وقات في ذلك كثيرا يعرفون هم ب... يعرفون ما يعرفون هدونا اذا مجيئات الفقاء لا يقولون الشاهد هذه المثالة من الجهدان الشاهد ان مجيئات الفقاء لا يقولون بما يقول المجيئات اليوم مجيئات اليوم ماذا قالوا؟ قال العبد لا يكثر الا ان يجي حدا او ان يكذب او ان يستحل بقلبه فجعلوها شرطا للحكم بالكفر أما مجلسهم ما يقولون هذا أبداً. قالوا اذا قام الكفر يكفر إذا قام الكفر يقف. ولكن كفر بناء على انتفاه التصديق في قلبه فخلفوا مع السنة الجماعة في تعليم الكفر وليس في إثبات الكفر. فهم؟ فخلفوا مع السنة بناء في تعليم الكفر. لماذا كفر؟ قال السنة الجماعة يقولون كفر بالفعل ذاته أو بالقول ذاته. أماهم يقولون كفر بانتفاه التصديق القلبي. المهم ان النجاء اليوم. يعني هذا ما قول احد برجه من برجات المنجمه السابقه وان تلك القاعدة او المقوله التي اطلقها الطحاوي على تعريف الايمان وعلى اصله عنده ابدا ليست في دليل وليس في صوره ولا قد لا قد دليل وصدق ليس بدليل بل ليس الا أننا نعود ان انا داود ان ديننا سبحانه ورحمه الله اخطا في حسبي او في الجهود فقط أنواع كثيرة بين التكذيب ومنها الحجج ومن الإعراب ومنها الإباء والاستكبار ومنها, ومنها الشك أو الضرب ومنها النفاق فهذا الحول كما قلنا بدا ايه تحول بناء على ما حقا من حقيقة الايمان وانه اقصد فلا بد ان يكون الكفر هو التكذيب الايمان عنده التطبيق فلا بد ان يكون الكفر هو التكذيب هذه وحيده السامع من الصحابي ومن ساره لا يقولون بأن من فعل الكفر لا يدخل وبأن من قال كفر لا يدخل كما يقول للمرجاء لا يقولون بكفر ظاهرا وباطنا ولكنهم اشتلقوا مع أهل السنة في تعليل ذلك الكفر فقالوا هذا الفعل أو هذا القول المشكلة أمارة على انتفاء التصديق القلبية فأرادوا أن يرجع القضية إلى عمل القلب لماذا لأن الإماء عندهم محصول في عمل القلب وكل شيء المزاج يتعرفي على طيبة والصحوية والمطبوع برآخر عنا في الصفحة الثامن عشر يقول تعليفنا كيف جدا على كلام التحافظ ولا يقرح العبد من المؤمن إلا بجخوري ما أتكلوا فيه قال هذا الحصر فيه نظر هذا الحصر ممان الحصر حصر الكفر في فيه الجخور فقال شك هذا الحصر فيه نظر فإن الكافرة يدخل في الإسلام بشهادتين إذا كان لا ينصد بيما فقال شكرا فإن كان كان ينطق دينك اي متسف دخل في الاسلام بالتوبة مما اوجب كفره هذا ايضا مرة. ثم هذا يعلق على ذلك المرسل وقد يخرج من الاسلام بغير جهود لاسباب كثيرة فليس اجحد هو السبب الوحيد للخس الا على اصول المرجئه ومنه التحول فعند التحول من مذاهب لما يخرج العمل تماما من تعريف الايمان قال شيء؟ وقد يخرج من الإسلام بغير الجفوض لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتز من ذلك ونحن بسرع عند حديثنا عن تعريف الردة المتد أنهم جعلوا الردة محصورة في التجديد إنما يعلوها على كل قصر ثلاث أقسام مبنون من جلالة أربعة أقسام الردة قد تحدث بالاعتقاد وقد تحدث بالقول وقد تحدث بالفعل وقد تحدث بالشك. كنوا صار لكم ثلاث أشياء من جلالة نفسك في كتابي خليست كفيل الآن السنة وفراق وفرة الضرائب. هذه الشيء بينها أهل العلم في حكم شطر من ذلك من ذلك فعنوا في الإسلام فعنوا في الإسلام. تقبل يفهم غيظ الإسلام رغم أنه مقبوض بهذا الدين وعرف أنه دين الحق. فايك ذلك كفيل في وقينا. قال صاموه في الإسلام أو في النبي صلى الله تعالى عليه وآله السلام الشيء الأدنى قال لنا أتعال ليش تميز الجحود صحيح وأنثى على خفر من تعالى ليش تميز الجحود ورغم ذلك يقف إجماع عند آل السنة والجماعة ردا على كلام الصحاوي قال صاموه في الإسلام أو في النبي عليه السلام أو استهزاؤه إملائي ورسولي أو كتابي أو بشيء من شرع الله سبحانه لقول الله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم كذبون لا أتعتذروا قد كفرتم بعضهم لكم ونحن ذكرنا من قبل كلام أهل السلسة الجماعة في تفسيرهم من تلك الآيات وأن هؤلاء القوم إنما كفروا بمجرد القول بمجرد القول رغم أنهم ما قصدوه بل الله عبد جل لن يكذبهم في دعواهم أنهم كانوا يخذوهم ويرتاجون بالكالي كانوا يرتاجون ورغم ذلك كفروا بمحض هذا القول وإن لمجانعوا يتقادوا ساسد قلت ومن ذلك عبادته الأصمان أو الأوسان أو دعوته الأموال أو الاستغاثة بهم وطلبوا منهم المدد والعون ونحو ذلك كان هذه الأمور لو فعلها العبد صحيح رغم أنه مصدق برسالة ومصدق بالله ومصدق برسوله يذكر لا يذكر الربما كذب وما جحد النبوه وما جحد الرسالة وما جحد الله عز فلماذا يذكر؟ لان كل شيء في ذاتها هي كفر مفرئ من الناس الا عند المرجاء ثم قال لان هذا يناقض قول لا اله الا الله لان هذا يناقض قول لا اله الا الله لانها تدل على ان العبادة حق لله وحده فالعبادة جنس العبادة كل ما يسمى عبادة هو حق مفرد بي الله سبحانه وتعالى ثم قال ومنها الدعاء من تلك العبادات الاستفرد بها الله عز وجل. ومنها الدعاء والاكتراسة والركوع والسجود والذفر والنجر ونحو ذلك ماذا أكثر في قولي نحو ذلك؟ الحاكمية نحن تفكرنا هذا الحديث من قبل طيب؟ بس بكرنا كلام الشيخ نفسه بالعلاقة بين الحاكمية وبين مضمون الشهادتين بالعلاقة بين الحاكمية وبين تضحيد والرموضية فمن تلك العبادات بالاضافة الى الزجر والندر والرقوع والتجود ومن تلخى العبادات قريبا <تصفيق> التي اليقافة الله عز وجل ده هي استحاقه كما قال فعلا ان الحكم الا لله امر ان لا تعبد النارياء فردخ بين الحاكمية وبين الامر في عبادة خانه وتعالى ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فمن صرف من تلك العبادات ومنها الحاكمين ومنها التحاكم ومنها التشريع إلى غير الله فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأسمان والأوثان والملائكة والجن وأصحاب السموات وغيرين من المخلوقين ما يدخل في قول الغيرين المخلوقين الخيال الطهاريت الرواسات الملوك خالد وغيرين من المخلوقين فقد أشرت بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله إلا على أصول من أتحققها على أصول الرجال لأن الرجال عندهم خليه كلها مفروضة جزية وحبية الخضير إذا صدق ما خلنا لكم سلام في المجلس الخير الآن إذا قرب المعبود فإن مباح له أن يفعل كل الأقوال والأفعال المنسكرة قال ولم يحقق قول لا إله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهم العلم بإجماعي أهل العلم رغم أنه لن يتذب بقلبي ولن يجحب بقلبي ولن يستحل بقلبي إلا أنه من من عليه عليها الاسماع بكثري من سعلك قال بإجماعي أهل العلم وهي ليشت من مثال الجيكود كي ان هذه الأمور كلها تختلك عن ذلك الباب الذي هو والذي حقر فيه الصحاوي الكثري الشيخ بإجماع أهل العلم وهي ليست من مسائل الزخود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة ثم قال وهناك مسائل أخرى كثيرة يظفر بها المسلم وهي لا تسمى جسودة سلام واضح سلام واضح قال الشيخ وهناك مسائل أخرى كثيرة يظفر بها المسلم وهي لا تسمى جسودة وقد ذكرها العلماء في إباد حكم المرتد تراجعها إن شئت وبالله ان يوضح تماما تلك المساله وما يراد بها وما لها وما عليه وكما قلنا ان نذكر ان التحويق انما يجري في تلك المساله وفي غيرها مما تحدث فيه عن الايمان وما تعلق به مما يجري على قول بالذات الفقهاء يقول الصحاوي في تعريف الجمال كما جاء في نته الصحوية لذلك الحد قال الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وافعال الجوارم العمل بالاعمال في تعريف الجمال لذلك اضطر او الصرة ان يحقروا كفرة أي شيء في الجهود القلبي في التجذيب حتى يكون منسجم او متناقض او متلاقض ما متلاقض باقي عادة افتعريس الامان حتى لاحقا استناقض لانه لو عرف الكفر لانه كفر تجذيب وكفر اعراض وكفر اباة واستجداد مع التصديق واقواب يقع المتفرأ بدون يحقق يجب انك تناقض بين مذهبه الامان وبين مذهبه الكفر حتى لاحقا استناقض ليس هو فقط لانه كل من سرق في قولين على في قولين شخص ايمان على حول المجلسة الفخاحة تلاقض تلاقض قالوا بهذه المقولة جعل ايمان هو صديق فجعله خفر هو التجديد وكما قلنا هذا الشلام الوافر بطلان مجيز قال الشيخ في تعليفه على تعريف حول ايمان قال في قال. قال هذا التعريف فيه نظر هذا التعريف فيه نظر مكتوب. والصوات الذي عليه اهل السنة والجماع ان الامان قول وعمل واعتقال يجيز بطاعة وينقف بالمصير والادلة على ذلك اذكر من المصرى اذكر في الساب والسلم وقد ذكر الشارح ابن ابي العز ماذا يعني اقول عن موزينا ولكن مدنسا وقد ذكر الشارح ابن ابي العز جنة منها فراجعها ثم قال هذا الذي يريد ثم قال وافراج العمل من الامان هو قول مرجعه ماذا قال وإستراج العمل من من هو حول؟ هو حول صاحب المس ثم قال وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة في لفظية بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تصدر كلام أهل السنة وكلام المرجاء والله المحرم كيف ماذا قال؟ فلهذا كلامه ليس صحيح. بكلام تعريف الجمال عند علم السنة الجماعة ثم ذكر تعريف الجمال عند علم السنة ثم قال وهذا الخلاف بين المريئ وعلم السنة الجماعة ليس خلافاً لفظياً وإنما هو خلاف لفظي ومعنوي يتراكم عليه احكام كثيرة تختلف عند المريئ كما هي عند علم السنة والجماعة من بن او من اساس أو من أصل هذا الحمد أن المريئ حفر الكفرة في البقول أو تجديد القلبية أما علم السنة الجماعة فلكفرة من أبواب أخرى. يقول في على على كلام النبي وعلى كلام الله تعالى في الحديث الجناية الأولى أننا حملناه أي الحديث على غير ظاهره بلا دليل هل هناك دليل؟ ثم قال وجعلنا مناط الحكم الجقود هل مناط الحكم في الحديث والجقود أم الترك؟ ماذا يقول حديث ليس بين العذب؟ وبين الشرك أو الكفر إلا ترث الصلاة. قال إلا جحود الصلاة. قال إلا ترث. فمناط الحكم الذي أصره الشارع على من ترك الصلاة هو الترث المجرد. مجرد الترث. فالقول ابتدعوا من عند أنفسهم مناصم جديدا. أظوا الجحود. نفس الكلام فعلوه مع قول تعالى ومن لم يؤمن بما أنزل الله فوليه مكثرون. ما هو المناط الذي أصر الله به سبحانه وتعالى اليهود؟ ما هو الجحود؟ هل في الآية أي إشارة من قريب أو بعيد للجحود القلبي كما سأت معنا عندما نتكلم عن صفر يعني اليهود مناطق حكم في الآية هو الاعراض عن حكم الله والتحاقب للأرائي والأهواء قال شيء الجناية الأولى أننا حملناه على غير الظاهري بلا دليل وجعلنا مناطق حكم الجحود ثم قال الجناية الثانية أننا الغينة ظاهرة الغينة الظاهر ونحن من, من قبل تكلمنا في الوجه الأول في إدراك أن القصر في تلك الآية هو القصر الظاهر. كانت تختن وينش خجية ظاهر النص. الشيخ مبارك مات بس القاعدة نفسها. هل أن الغين ظاهره الذي جعل مناطقه فيه التفرق. أصلنا ظاهر تماماً. رغم أن ظاهر شكل ما صدر إلا أن تأتي قرية شرائية. تفصل الظاهر إلى إلى غيره. هل هناك قرية؟ ليس هناك قرية. ثم قال فيه عظيم بين الترك والجحود شتان قال كفر بالفعل وهذا كفر من اعتقاد. فشتانة جيناهم ثم قال ولهذا من جحد وجود الصلاة فهو كافر وانطل هذه ايضا نطيف الجحود نفسه كفر سواء انفعل الشيح او انفعله بمعنى ان الانسان اعتقد بقلب ان هذه الصلاة من عند الله جاء طيب. واعتقد وقال هذا في الكفر الكفيده وجزم عليها هل هذا مؤمن طب هو يصلي الصلاة الخمسه والجواش ويقوم الليل ما حكم الاجماع لسنة الجماع كفر اجماع المرجئه حتى عند غير المتفاوض كده حتى عند فرقه المرجئه اليوم؟ كفر وما نقول صح اذا هناك فرق بين الجحود الذي هو في ذات القلب وبين الشرك المجرد بين الكفر المجرد جرب قال الشيخ ولهذا من جهد وجود الصلاة فهو كافر وإن صلى والحديث علق الحكم على الترك على مجرد الترك كذلك الآية علقت الحكم على مجرد الأعراض عن حكم الله والتحاكم من الأراء والأهواء بدون إشرار قريب أو بعيد إلى الجحود ثم قال والحديثان نص في طالية الحكم على الترك لا على الجحود فلا يجوز فلا العدول عن ظاهرهما إلا بذليم وليس هناك أذلة توجب لنا أن نخالف هذا الظاهر كيف ماذا أقول؟ ظاهر الأحديث في كسر فارك الثلاث أنها علقة الحكم على الثلاث صحيح؟ فلا يحق لنا أن نستجع مواصفا جديدا وأن نجعله علة الحكم فنقول لا أقول إلا إذا جحد أو استحل أو أنت يقول هذا كلام مبسط هذا كلام نلجأ إليه متى؟ إذا كانت هناك قريمة سرائية إما من كلام الله ومن كلام رسولي عليه السلام هذه القرينة الشرائية هي التي توجد لنا المؤولة الظهر نقول نعم قوله عليه السلام ليس بين العدبي وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة ليس مردية خرك المجرب وإنما مردية الاستحلال القلبي أو الجهود القلبي أو الانطار القلبي لماذا؟ لأن النبي عليه السلام في مقام آخر قال كذا وإذا وكذا أي في مقام آخر حتما لترك الصلاة بالإمام صحيح؟ كما في الأحاديث اللي بحاجة عن المعصية التي تسمى كفر صحيح؟ تلقاتل الله عز وسطه او مجال الكلام وسطى المقتتلين الذين لا تجيء بعدي وتصار صح ثم في مقام اخر حسب كلام النبوءه ان طاست الايمان ان تطاني من مقتله فاصرعوا بين فكان مؤمنين فكان من هذه قرينه شريه هل مثل هذه القرينه الشريه موجودة هنا فحديث يقول يقول فلا يجوز العدو عن ضائر هنا الا بدليل وليس هناك أدلة توجب لنا أن نخالف هذا الضاير، فليس في الكتاب. من يا أخويا؟ كلام طالش ولكن. صلى الله عليه وسلم قالوا في عن الحديث عن ضاب التفسير. قال فليس في الكتاب ولا في أدلة أن نفارك الصلاة مؤمن. هذه القرينة. لو أنا بقرأ موجود أنا أقول الحديث على على غير ضاير. الحديث ما لكن القرينة غير موجودة. قال فليس في الكتاب ولا في أدلة أن نفارك الصلاة مؤمن. ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة ولا أن تارك الصلاة ينجو من النار أو غير ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحملها نصوص التكثير على أن تكون كفرا دون كفر أو على أن المراد بها من جفت لأن المرأة جدا وإن كان يحتاج منا أن شوف ماذا يقول ما نقول نحن نستيع أن نؤول الظاهر إلا بقريدة تثبت الإيمان لهذا الفعل، إلا بقريدة تثبت الإيمان لتارك الصلاة فهل هناك بالله عليكم قرينة واحدة من كلام الله وكلام الرسول عليه السلام تثبت الإيمان من ثالث الطلاح في موجود غيب لا تثبت الكلام هذا صبقوا على قول سعادة ومن لم يحكم بمعنج الله وإليكم الكاثرون القوم خلق المستحيل أو الجاهل نقول لهم كلام جيد هل معكم دليل من كتاب الله أو من كلام الرسول عليه السلام يثبت الإيمان يثبت الإيمان الذي يعرض عن حكم الله ويحكم يراه ولهو هل معهم دليل هل إنسان آخر يقول أن هناك دليل للنصر من أو الحديث على أن الله لا آية أو حديث على أن الذي يربع حكم الله وحكم الله لا الله وعلى آية أو حديث على إمامه بل أدلة متواسرة ومتعبدة على أي شيء لكن الإمام عنه قصر الإمام وحقيقته وصحته القوم مخبطون خطة عشوى ودون أن يأتوا بدليل دون ذلك إيش؟ قصر قصر ثم قال الشيخ الأخير ماذا قال؟ قال أو غير ذلك من النصوف التي يتوجد لنا أن نحمل نصوف التكثير على أن تكون كفرا دون كفر أو على أن المراد بها من جهد في آخر جملة الشيخ رض على هاتين شبهتين: على شبه الكفر دون كفر وعلى استراث الجهود فكفر دون كفر تحتاج حتى نؤولها إلى قرينة من كلام الله وكلام رسوله في الضبط الأمام من المشرع المستدد وكذلك حتى نشفرة المحود يحتاج الى خرينة من كلام الله وكلام رسوله تثبت الإيمان الحاكم المشاريع علينا تثبت بالله عليكم كيه خرينة واحدة فالقرام كل واحد تحكم بكفر هؤلاء القول ونفس ما ذكره الشيخ يسنزل تماما على قول تعالى ومن نحكم إلا أنزل الله فأولئك ولذلك يقول الإمام ابن القيم في كتابي مدارج الثالثين في المنجير الأول الصفحة 335 في معرفة تكتيري قال تعالى بمجرد من أنزل الله وولاكم الكثيرون ماذا قال؟ قال الكريمة بديع. قال ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له نفس كلام من؟ المرجع اليوم قال بقى ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له ثم قال وهو قوله أكرمه بالفعل هذا الكلام. لن تبلع كلمة كذلك لن تبلع ابن عباس والقوم دائما يجعلون ابن في الواجهة وهو قوله يقيمة ثم قال ابن قيم وهو تأويل مرجوح فما معنى مرجوح ما معنى مرجوح هو تأويل مرجوح أي تأويل بعيح تأويل بعيح لا به، ثم قال فإن نفس جهوده كفر سواء حكم أو لم يحكم لو أن ناحد أو يحكم جهد القرآن وجهد السنة جهد الأحكام الشرائع صحيح في مناطق نفس الله يسير أحكام الله حكمه صفة ما حكمه كافر يخرب من المخرج من الله فلا تيجي حوض وإلا يخالف الفعل هو الكفر فالآيات حلت عن مناطق أخرى غير ذلك المناطق الذي ينخرف فيه حتى جهنم من تخلص مناطق يقول هذا لا تنسى حتى جهنم فالقوم ذابوا يعني بعيدا جدا عنا حلت عنه جايز وذلك نقول لها دائم كما قال النبي عليه السلام في الحديث المستخف عليه من اشترك شرطا ليس في كتاب الله فهو راطل وانجانا مائة شرط نقول كذلك الدكتور عبد العزيز محمد العبداللطيف في كتاب الله عطم الآن لذلك ما تشترين <تصفيق> في تلك المختلف ومن لم يحكم بما انزل الله إباءا او انكارا فهو كافر خارج عن المله وان لم يجحد وإن لم يقبل كلام المستقيم تماما مع قال الشيخ كل جمع لم يجحد او يكذب حكم الله تعالى ونحن من قبل ذكر كلام شيخ ابن بريه وكلام الشيخ ابن باز وكلام الشيء ابن وكلام الشيء أحمد أنه وإن كان يعتقد أن حكم الله خير من تلك الأحكمة وضعيره فهو كاسر كفر أكبر مخرج ولا ينسى ذلك الإعتقاد عند الله يشاء لماذا؟ لأنه تلبس بالفعل المكفر بإذماع الأمة وهنا مسألة لأن نحن نحب بسي ربنا على حياتهم أن التقصي معهم خير الوجوه فنقول لهم حتى على مذهبكم أنتم حتى على مغايره في اختراعات الجحود هو يكفر حتى على مغايره في اختراعات الجحود السالبين فالرجل قد ايه كفر لماذا لأنهم انا الله ما ادري لانهم اخطاوا حتى في فهمهم معنى الجحود الذي ذكراله لما حتى اللي ذكروه مش الفقهاء الفطره الفقهاء انهم يشكرون الجحود لا يقصدون او لما عندما يقصدون الجحود لا يقصدون بالجحود ولست جنوب القلب فالجحود او الاستحلاس انما يجور على الانواع الثلاثه فقد يكون بالقلب وقد يكون بالميثاق وقد يكون بالعمل وقد يكون بل, بل من فهم العلم من جعل الجحود هو حقيقه اي شيء في العمل من جعل الجحود حقا كان كان هذا ما قاله اليوم قومنا فقالوا لا يخبر الا اذا جحد بقلبه الا إذا جحد بقلبي فقصر ابواب الكفر على الجحود بالقلبي هذا واحد ثانيا قصروا معنى الجحود على الجحود بالقد يقول ان الجحود يكون بالقلبي ويكون باللسان ويكون بالعمل طيب وشاهد ذلك من كتاب الله حول تعالى تلك الآية وجهدوا بها وستيقنتها هؤلاء القوم جحدوا بقلوبهم الآن وضحها بأن قلوبهم يملأها الإيمان بل بأن قلوبهم في مرتبة اليقين الإيماني وشحدوا بها واستيقناتها إيش خمسطهم يقول ابن عبدات الاسفية والمجارير يقينهم في قلوبهم إذاً شلام القومي باطل في معنى الجهود لأنه يختص بالقلب دولا اللسان أو دون الجهاز شباب قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ما معنى أنهم لا يكذبونك يعني يصدقونه بك يعرفون انك رسول وان ما جيت به من عند الله وانه دين الحق وانه خاتم الابيان لانهم لا يكذبونك ثم قال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هذا الجح ما صفته بالقلب ليش بالقلب لانك ما صرحت قال انهم لا يكذبونه تصدقونه بك يا محمد واردون انك رسول وانك من عند الله وان هذا الدين حق وطن شئ بممر يا رسول فليس بالقلب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يجحدون ما اتيقنوا في قلوبهم بأفعالين إذاء وإعراضا واستجبارا عن الخضوع لحكم الله فإن هذه الآيات الصريحة من مذات وليها وليها في حفرين مع الجحود بالقلب دون اللسان أو الجوال بل إن من من عرف الجحد من أهل اللغة لم يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى القلب. من عرف الجحد من أهل اللغة الراغب الصنعي وك صح بسان العرب لم يشيره إلى الاستحلال أو الجود القلبي وإنما حصروه في الجوالح حصروه في الجوالح يقول الراغب الصنعي في مفردات القرآن رقم 22 يقول الجحد لغة تن. ماذا قال الجحد لغة تن. إنكارك بلسانك ما تستيسنه بقلبك ماذا قال ألزح بلغة إنكارك بلسانك طب والقلب في أي حالة في حالة اليقين ما تستيسنه بقلبك بالله عليكم موازين هذا الكلام بكلام من قال لا يغفر إلا قلبا وقالبا ماذا, ماذا نقول الشيخ يقول لا يغفر إلا قلبا وقالبا بهذه الصورة يغفر إلى قيم الساعة بعد أن تقوم الساعة لن يخفر المساء لن يكفر كما قال الوزير قال السورة لن يخفر قال لن يخفر لا يخفر إلا قلبا وقال دا صحيح بالطرر يقول الاسفهاني الجحز لغة إن شارك بلسانك ماتت سيسنه بقلبه ويقول ابن حزن إذا عارفه الكفر في الحديث الإحكام المزير الأول أصحى الخامسة واربعين يقول الكفر في الدين صيحته يعرف الكفر فكيف من زعد شيئا مما فرض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجه عليه بدلوج الحق اليه ثم عرف او اشار الى حقه هل بقلب فقط ام ماذا قال بعد قيام الحجه عليه بدلوج الحق اليه بقلبي دون اللسان هذه الاولى يدحب بقلب هذه عند ثم قال او بلسانه دون قلبه او بلسانه من قلبه يعني يتكلم بكلام وفي قلبه عدد ذلك الكلام تماما يأتي بالقول المكفر وفي قلبه ايمان يقين. هذا ما حكمه عند القول مؤمن اما عندها لسلسة الجماعة كاثر لماذا لانه جحد جحد بقلبه عن بقوله بقوله وكذلك شاسي معنى الجهد بالشاب قال من حذب او دي لسانه دون قلبي او دي ما معه بالقلبي واللسانه او وين احنا بكرنا بالقبل كلام ابن حيث ده ان كفرة تجيب القلبي هو ايش هو اقل انواع الكفر في بنيها ده قصرنا هذلك كلام نزلي السلكين وش مستهدر السعادة قال لماذا لان الله اقام البراهين الواضحة الجنية التامة على سكة انبيائها رسله وده كلام النسيس الحق فأخذ القوم معلسا ان كل كاعس من صوت فبالذي من اوذننا كاعس فكفر اتجيد القلب او الجد القلب هذا احلى واع في كفر لمكفر من بشر يقول ان حل او دين امان او عمل عملا او عمل عملا جاء النص بانه مخرج له بذلك عن اسم كمال هذا الصفة الكفر دي دع او عمل عملا جاء النصه لانه مخرج لا بذلك عن اسم الامام وهناك بيث رغم انهم يمتسمون العلم الحديث حديث صرح النبي عليه السلام بكفر ذلك الرجل الذي وقع في الفعل المكفر وقع في الفعل المكفر رغم ان اصل هذا الفعل هو كبيرا من الكبارس من تجه الكبار. حصل هذا التال هو كبيرة من الكباب إلا أنه قد قامت القرينة الفعلية قامت القرينة الفعلية على أن ذلك الرجل قد انخرمت عقيدته بأنه قد جحد هذا الحكم أو بأنه قد استحل هذا المحرم كيف كيف وصلنا إلى تنشى إلى معرفة هذا الجسود القلبية أو هذا الاستحلال القلبي؟ عن طريق معرفة ما في كيف عرفنا ان الرجل قد استحل هذا المحرم او كيف ان الرجل قد جحد هذا الحكم عن طريق معرفة ما في بطنه دون ذلك خرط القتال بناس مرة او 1000 مرة او مليون مرة الا بلا اعرفه الا بسنة عاد طيب كيف عرفنا عن طريق عمله فالرجل جحد لا, لا بقلبه وانما جحد بعمله والحديث هو ما الرجل المضيق المجلد غوادع صفحة 29 وخطب أبو في صنعي برقم 446 وخمسين وصحح الألباني في كتاب الشيء الواعي الجليل في المجلد الثامن الصفحة 18 والحديث من الرواة حاد الجليل البراء ابن عز قال البراء مر بي عني عن البراء مر به عن الحارث بن عمرو وما هو يوع وما هو يوع يوان مديان السنة عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هو عارف ان الخبير شيء قال ليت ايش يا زبش لان كذا زبش قد عقباه له رسوله امه قال فسألته ورأى سالة امه قال بعثني سألوا اين تذهب ومعك هذا اللواء قالت اي شيء في حدث عظيم معك ومعك لواء اذا امك كم حد او طبط الانسان او في سريء او اي شيء فسألته قال اي عمك قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنق. رجل تزوج امرأة أبيه أولا الوقوع على المحارب كفر أم كبيرة كبيرة ما يوجد شيء أخلص من كفر في شيء طيب. لماذا هذا الرجل النبي عليه السلام حكم بكفره ولذته ثم قام عليه حد الردة بنان على اي شيء بنان على ان الرجل قد تلبس بعمله وهذا العمل قرينة مصرعة بانه قد فعل هذا الفعل جهولا لحكم الله واستحلالا لما حرم الله الشاهد اننا وصلنا استحلاله القلبي او جهوله القلبي بناء على اي شيء بناء على عمله الظاهري فهذا تشريع الى يوم القيامة ولذلك الام عندما تكلمنا عن تزوج على ذات الحريم يستجلون بهذا الحبيب وعقد له الامام ابن قيم خاصا خاصا في زال المعاد في حديث عن احكام النبي قال حكمه عليه السلام في من تزوج امرأة ابي وذكر رواية اخرى صححها المحققان مرموثال فعيد واثور ذكر رواية اخرى ذكرها ابن ابي خيسمة في فريسه وفيها ان الحارس عم ابو الضراء ماذا قاله ان عن اضرب عنقه فضرب عنقه وخمس ماله ماذا قال ضرب عنقه وخمس ماله يعني حكم عليه بالردة وبقتله ثم استباح تمه ثم استباحه ماله وعطاهه لمن لديه مال المسلم يستمر بالحقم العروس في المرتدي قال فضرب عنقه وخمس ماله المجلب الثالث لمزاج الفتحة خمسة عشر الحديث ظاهر في موضوع الاستدلال استمعني كلام بهذه العلم يقول ابن جرير في تهزيد الأثر في شرح لهذا الحديث في ابن الثاني فضحة 148 يقول فكان فعله ذلك فكان يشتر يستدلم على شيء بالخير ولا بمشي القلب بالفعل فكان فعله ذلك من أول الدليل على تكديبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجهود ليس محقوق ابدا في القلب أو في النساء ومن يشمل العمل والشأن ثم قال فكان فعله ذلك ثم من اول الدليل على تجذيب رفاه السلام وجهود آية محكمة في تنزيل. الفعل كان دليل على جقود آية محكمة في تنزيل. الفعل كان دليل على الجقود. وهذا الذي نريد ان ندلي يقول فلذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنوته لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الفتنان يقول الرجل الإمام بعمة سنت الجماعة واضح لأن ذلك الفعل كان أمار على استخداله وتجذيبه لغسوله كذلك هذا الفعل كان أمار على جسوده لتلك الآية في تحريم مكاح المحرمات ثم قال ولذلك أمر مريك عليه السلام بضربه وقتله لأن ذلك كان حكمه وسنته فيمن المستجد موضوع بعلموه وقوم مشه مال. نفس الكلام ذكره المبارك في صفحة الأحوى في الجلد الرابع صفحة ثمانية وثمانية ونفس الكلام ذكره الشوكاني في ليل الأوراق في الجلد الثامن في 3 -3. وقال التحوي والتحاومان لمجرد الوقا. هاه؟ نحن قبل ذكرنا أن الخال يعبدون بكلامه. انظر كلام التحاوي في شرحي لذلك الحديث. في شرح معاني الاطراف في المجلد الثالث صفحه 149 قال الطحاوي ان ذلك المتدوج فعل ما فعل على الاستحلال ماذا قال هل الطحاوي دخل في قلبه وعرف انه مستعد للاستحلال بناء عليه فطرين الرجل زاد ووقع العقدة وتزوج المراه لما نرف ابن حرمي هذا قرينه على ايش الاستحلال فبالفعل كما ذكرنا في كم القاعده السابقه ان الكتاب الخطاب فمن كتبه باينه الكتاب فالخطاب فالذي يكتب شيء فالذي يقول شيء فالذي يكتب بيده ان الربح حلال او يقيم عقوبه ربويه ويضع لها شرط وضرك ولاهوال لحمايتك ويضع قانون ينظم العلاقة التجاريه بين المودع وبين البنك سيحدد نسبه الفائدة كل هذه ليس قرائن مبحه للاستحلال وما لنا غير شيء انتن اعقل قال الصحاوي ان ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال فصار بذلك مرتدى فصار بأي شيء بهذا الاستحلال القلبي الذي أم نعرفه إلا بناء على الفعل الظاهري يقول الدكتور <سؤال> عبد العزيز محمد عبد العقيق في كتاب الواقع الإيمان فسحة 321 يقول فتأمن رحمك الله فأنكما قلت أمنه رحمك الله فتأمن رحمك الله في نص هذا الحديث وما قرره ابن جرير والتضريب عندما بيّنه ان الجقودة او الاستشلال قد يظهر في عمل من الاعمال ماذا كلام اوضح من هذا كلام؟ يقول اتأمر رحمة الله كلام ابن جرير وكلام الحال وهو من عمة المسلمين كان الجقود او الاستشلال قد يظهر في عمل من العمل اما ان القوم لا يظهر ابدا الا في القلب كلام المدود يقول انه لا مكثر احد امه يجب يقول اكبر لكنه امتشحه قد يظهر في عمل من اعمال فليس الجحود الكلام الشيخ يقول فليس الجحود او الاجتكلال القلبي وكان بمفس المسان فقط انما ايضا يقع بايش شيء العمل بل بعض اهل العلم جعل حقيقة الجحود هو عمل انتجس بعض اهل العلم لن وفق على هذا النقطة لا فالحقيقة الجحود العمل استجلال بقول تعالى ولكن الضرمين بقاتل ما يلحدون واحدان بخالق عالٍ وشحذ بس قرأت عنه يقول محمد رشيد رضا في مجلة النمر المجلة الخامس وعشرين الجزء أول صفحة واحد يقول إن حقيقة الجحْد إن حقيقة إيش الجحْد هو إنكار الحق بالفعل وليس بالقلب ولا بالساند ماذا قال إن حقيقة الجحْد هو إنكار الحق بالفعل قارن بين هذا الكلام وبين الكلام من قال خدم هذا بالتعريف بواسطة التعريف, مواسف التعريف رجل من اعلاب اهل السنه من معاصرين هو الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله عندما عرف النوع الاول للوعل الخامس ما كنت كنت وكثر الحدود ماذا كيف عرفه الشيخ وقارن بين تاثير الشيخ وبين ما سمىه مؤم اليوم الذين الذي انتسبون للسلفيه قال بين تعريف الشيخ وبين ما سموه القول اليوم كيف تعريف الشيخ مع كتاب معارف الجعد محمد رجب رضا يقول اجتد اعلام السنة المنشورة سفحة 148 تحقيق مصفقة ابن يقول كفر الجحود كفر الجحود هو ما كان بكثمان الحق وعدم الانقياد له وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ما رأيكم فتستعريك ما رأيكم فتستعريك شخص يقول القصف المجهود هو معرفة الحق واعتقاد الحق لكن كتمانه في النفس وفي القلب هل ملِي بالحق أم غير ملِي بالحق؟ ما قال البرقتي يا كما قال سيد هو هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانتياب له العلا اي شيء آه عدم الانتياب الاعراض الاستجاث الاسمكان الاذاء من قدوى الامر الله فهذا التجزيد القلبي او الجحود القلبي او الانشار القلبي فقصر الجحود هو ما كان بكثنان الحق وعدم الانتيادي له ظاهرا مع العلم معرفته باطلا ماذا قال؟ باطلا مع العلم دي ومعرفته باطلا فبالسال فلا مشتك الحاكمي لان ساجن تمنا مع محمد رحيد رضا اذا خلقوا في جميع الاتجاهات كيف هناك اتجاه واحد سلم حتى بناء على خولهم فالخوم تتفكروا وخرجوا من أمنا فحتى بناء على كلام زهم بنفسوان فلنحكم عليهم النوم بأمهم أخوان إلا عند أخاذنا من أسترقين ففاقوا الزهم درجة فحتى بناء على كلام زهم الذي يشتر تنجيخيات القلبية نحن كل نجيخيات القلبية تدرى بتشراعتين وباستدانين بحكم الله وأحكم الأول والمسارة وحتى نقطع عن قوم هذا سبجة المعذرة نقول لنا هل في الآية وهل في أسباب النزول إشارة من قريب أو بعيد إلى أن اليهود الذين أشكرهم الله من فوق سبع سموات ذهبوا حكم الله؟ أو استحلوا بقلبين ما يخالفه؟ هل في أسباب النزول التي تتصمى الحديث عنها ما يوافق قوية القوم من قريب أو من بعيد؟ بل على العكس. الروايات التي ذكرناها من قبل كلها بما فيها ما قاين البخاري و قاين مسلس و فسلام كلها مصرحة بأن اليهود كانوا يعرفون أن حكم الله في بالذان المرطل هو الرجل وأن تلك الآية من الآيات التي لم تحرف من التوراق قال كانوا يعتقدون شحة حكم الله وفي نفس الوقت كانوا يعتقدون بطلان حكمه خلال؟ أدلي عليكم أين هذا الكلام؟ من كلام من قال أن اليهود لن يذكره إلا لأنهم كفروا أولا بقلودهم فالآيات أولا ببض هذا القول وأسباب النزول ضد هذا القول يقول ابن جرير في تفسير قوله تعالى وكيف ينفكرونك وعندهم التوراق فيها حكم الله ثم تولونه من بعد ذلك وما أولئك من البلود واتسمع لكلام ابن جريب ولماذا ابن جريب لأن الشيخ استدل بكلام ابن جريب لأن الشيخ استدل بكلام ابن جرير. يقول الشيخ ومن عدة تكتير المشهورين الذين تكلموا في تلك الآية ابن جريب فقال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنز الله سأولاكم من خاترون لأنهم لم يؤلنوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا قلبا وليما نشيك في فيلم قلبا لأنهم في الأصم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حكموا بالله عليكم قال له ويتكتروا برسلها بالقلبا قلبا كفروا بيه خلفا؟ فلا أسمحها أنهم كانوا يعرفونه أشد من معرفتين لأبنائهم وكانوا صدقوه والآثار في ذلك كثيرة جدا كهذين الحمرين الذين ذاتلوه عليه السلام وسألوه عن أشياء من أول ما يقولهم أن الجنة إذا ذكروا الجنة قام وقبل بين أعيوين وأطر له بالنبوة والرسالة قال ما يمنعكم أن تتدعاني هل صار ذلك منين هل صار نبوة النبي عليه هل صدقوه؟ والله ما ده بوحان رسول نبوته المهم الشيخ يكون لانهم لم يؤمنوا بحكم الرسول قلب يعني في اصلا كفروا برسول الله واستمع لكلام ابن جرير بنفس كلامي في تفسيري في تفسير قوله تعالى وكيف يحكم منك وعندهم التوراه من هنا ناخذ ابن جرير في المجلد الثالث صفحه 247 يقول يعني تعالى ذكره يعني تعالى ذكره وكيف يحكمها اولئ اليهود يا محمد بينهم. فيرضون بك حسما بينهم. وعندهم التوراة التي انزلتها على مست. التي التي يغضرون ثانية.